فإِن قُثُمعَلَ تَتَر وَلَم تَجذُ كَاتِدَم فَهَانُ م قُغُوبَ فَامِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَن يُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَن يُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ قوم الشهاده ومن يثمها فانه آثم قلبه ولا تسفوا شهاده ومن يثمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون Let's <laughs> go.